يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما وَلَهُ وله الجوار المنشأت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ والأرض فانفذوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 Lem yutmethn nimsun, kablerhun, ve lajan. Fabe ay alan, irabbkumatukaziban. Kaanl hun, aliyakut Fabi ayy alan, ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ مدهان متان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهما عينان ضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فَبِأَ آلَ إِ رَبِّكُ مَا تُكَذذِبَان حُرَُّ قَصُاتُ فِيخيام فَبِأَ آلَ يِرَبِّكُ م تُكَذّبَانلَمْ